وإنا لصادقون وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة وهو كل ذي ظفر كالنعامة والبعير والشحم الخالص من البقر والغنم وهو الثروب وشحم الكلى أما الشحم الذي على الظهر والذي في الحوايا وهي الأمعاء والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام فهو حلال لهم كما هو واضح من الآية الكريمة قوله تعالى إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه امه أي إمام مقتدى به يعلم الناس الخير كما قال تعالى اني جاعلك للناس إماما وأنه قانت لله أي مطيع له وأنه لم يكن من المشركين وأنه شاكر لأنعم الله وأن الله اجتباه أي اختاره واصطفاه وأنه هداه إلى صراط مستقيم وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخر كقوله وإبراهيم الذي وفى وقوله واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقوله عنه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه وقد قدمنا معاني الأمة في القرآن قوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة الآية قال بعض العلماء الحسنة التي آتاه الله في الدنيا الذرية الطيبة والثناء الحسن ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله واعتزاله أهل الشرك الذرية الطيبة وأشار أيضا لأنه جعل له ثناء حسنا باقيا في الدنيا قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب وقال وجعل لي لسان صدق في الاخرين قوله تعالى ثم اوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه اوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبين هذا أيضا في غير هذا الموضع كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى قوله ملة أبيكم إبراهيم الآية وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآية إلى غير ذلك من الآيات والمله الشريعة والحنيف المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق وأصله من الحنف وهو عوجاج الرجلين يقال برجله حنف أي عوجاج ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله وقوله حنيفة حال من المضاف إليه على حد قول ابن مالك في الخلاصة ما كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا لأن المضاف هنا وهو ملة كالجزء من المضاف إليه وهو إبراهيم لأنه لو حذف لبقي المعنى تاما لأن قولنا أن اتبع إبراهيم كلام تام المعنى كما هو ظاهر وهذا هو مراده بكونه مثل جزء أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا في هذه الليلة ولنا لقاء في الليلة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته